115. والسماء ذات البروج 116. واليوم الموعود 117. وشاهد ومشهود 118. قتل أصحاب الأخدود 119. النار ذات الوقود 110. عليها قعود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 تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبذئ ويعيد، وهو الغفور الوعد ذو العرش المجيد. فعال.